İyyâke na'budu ve يدين الملك وهو على الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سمواتها طبقا لا ترا في خلق فَعُدِعِ الْبَصَرَ هَلْتَاهَا بِالْفُطُورِ ثُمَّ عُدِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُّ وَلَقَدْ سَيَّنَ السَّمَاءَ الدنيا بما صعب حوجناها وجعلناها عدو وجعلناها للشياطين واعتدنا لهم وجعلها عدو للشياطين واعتدنا لهم وللذين كفروا بربهم عذاب السعيق وَاللَّذِينَ كَفَعُوا بِعُبِّهِمْ عَذَابُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفوح تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألم خزلتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما للذن الله من شيء ان اقتم الا في قلال كبير وقالوا لو كن لا ما كنا في السعير فاعتعفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين اخشون ربا بالغيب لهم رفعة وأجر كبير وأسروا لكم أو اجهروا به Allah'tan cudo. Ana yalanın, kılık ve onunla cüf, kibir. O aladdin, yalanı kılık ve onunla cüf, kibir. O aladdin, yalanı فبكم الأرض أي يخصف بكم الأرض فإذا يتهور أم أمة ما في السماء أي وصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيع ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كانوا كذئي ولم يعو ما يسقم إلَّا رَحْمَةً إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ لا إلا فقور أما هذا الذي يرزقهم إن أمسك رزقه بلت جوف عطوه ونفوه أَفَمَن يَمْشِي مُكِبَّنَ عَلَى عَوْجِهِ عَدَمَ اماي يهدي سوياً أماي يهدي سوياً أم يمشي سوياً على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأرض صالحين. قل هو الذي دعكم في الأرض وإليه تحشرون. Allah'tan Allah'a, konu sadık. "Bununla, inanma, bilme, Allah'ın yolunu bilme. Allah'ın yolunu bilme. Allah'ın yolunu bilme. Allah'ın أرأيتم إن أهلكت الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من وفي ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما tikul bimain marikun bismillahir rahmanir rahim nun wal qalam wa ma yasurun va ata min iyamatihim bika wa inna İn karla ala ıhlakın azim, fasatı bıçırı ve bıçırı namayi komulardı. İnna rambak ve ağlamu bim bimaz alasabini, ve ağlamu Fala tutayır kendini, ve la اللهي، أماذ ما شاء من ميم، ولا مرتد أثيم، وتنى بعد ذلك سليم، أَكَلَ ذَمَلُوا وَبَنِي، إِذَا تَتْلَى عَلَيْهِ آياتُ نَاقُولَ أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصهمنها مصبحين ولا يستفنون فطاف علينا طائف من ربك والنائمون فأصبحت كالصيب فتنادوا مصبحين أن اغضوا على حرثكم دراك واتم فَإِن كُنَّ كُنَّ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّ فَلَمَّا سَقَّهُمْ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ لَوْ لَا قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقَامَ الْبَغْضُهُمْ عَلَى ومون قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ Ayup dilana hayran minac. İna ila hambinah gibidir. Kzalik al